وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشرون أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربا 116. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 117. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا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 إِلَّا بَلَغَ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَتَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ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 تَقُولُ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُوا الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مَنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءت لا خذ إلى أربه سبينا